بسم الله الرحمن الرحيم الشريط الخامس عشر عليه بقية كتاب ديوان ابي تمام بشرح الخطيب التبرزي الجزء الاول الوجه الاول يبدأ حالا البيت السادس والعشرون القى عليه نجاره فاتى به يقضان لا ورعا حاشية ميم ولام لا فز عنه انتهت الحاشية ولا ملتاثة ألقى عليه نجاره فأتى به يقضان لا ورعا ولا ملتاثة أي ألقى عمر بن كلثوم على مالك بن طوق نجاره والنجار الأصل وقيل إنه يستعمل في معنى اللون والأحسن هنا أن يكون في معنى الأصل ومنه قولهم في المثل كل نجار إبل نجارها حاشية مجمع الأمثال الجزء الثاني صفحة خمس وخمسين انتهت الحاشية والورى الجبان ويقال الضعيف ويقضان أي هو قليل النوم متيقظ للأشياء وهو يحمدون الرجل بقله النوم ويذمونه بكثرته وملتاخ اي بطيء يقال التاف عليه الامر اي ابطاء البيت السابع والعشرون تزكو مواعيده اذا وعد مرء ان ساك احلام الكرل اطباقا حاشية ميم ولام وكاف ودال اضغاثة امتات الحاشية عين اضغاث الاحلام هو المختلط منها المشتبه واصله من الضغ وهو ان يقبض الغجل ملء كفه من النبط فيكون منه ضروب مختلفة واذا روي انساك من النسيان فالمعنى وعد هذا المخلف يزيد على أبغاف الأحلام في البطلان والإلغاء وهذا مثل قولك للرجل إذا ذممته أو حمدته قد أنسيتني أفعال فلان أي زدت عليها فيما فعلت فنسيت عجبي منه وصرت أعجب منك وإذا روي أمسى من الإنساء فالمعنى مفهوم حاشيه قال ابن المستوفى لم اجد رواية امسى في نسخة من النسخ والذي يحتمل ان يكون نظمها اذا وعد امرئ امسى كاحلام القر اضغافا ويكون نصب اضغافا على الحال انتهت الحاشية البيت الثامن والعشرون وترى تسحبنا عليه حاشية ضاء وفي نسخة وترى تصخبنا عليه وهي في باء انتهت الحاشية كأنما جئناه نطلب عنده ميراثا وترى تصحبنا عليه كأنما جئناه نطلب عنده ميراثا عين تصحبنا استطالتنا كأنه من السحب والتصحب كلمة مبتذلة حاشية قال الصولي واخذه من قول الفرزق لعمر ابن عطبة اعطاني المال حتى قلت يودعني او قلت اعطاء مال قد رآه اي رآه لنا حقا انتهت الحاشية البيت التاسع والعشرون كم مسهل بك لو عددت قلاصه تبغي سواك لاوعثت ايعاتا عين الإسهال هاهنا والإعاث مستعارا لتسهل الحاجة وتعذرها وأصل ذلك في السهل والوعث من الأرض يقال أسهلنا إذا وقعنا في السهل وأوعثنا إذا وقعنا في الوعث وهي أرض تسوق فيها القدم يقال لها الأوعث والوعثاء كما يقولون مكان وعث ثم يقولون الأوعث والوعثاء ومنه اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء الصفر يقول كم رجل أداه قصده إياك إلى السهل ولو قصد غيرك لأداه إلى الحزن والصعوبة البيت الثلاثون خولته عيشا حاشية سين اعطيته انتهت الحاشية خولته عيشا اغن وجاملا دخرا ومالا صامتا واثاثا ويروى اغل حاشية هي رواية كاف انتهت الحاشية عين خولته جعلته خوله وهو ما يملكه الانسان والعيش الأغن يراد به الطيب الحسن ومنه قولهم قلية غناء أي عامرة كثيرة الأهل وإذا روية أغر من الغرة فهو أجوب وأشبه بصفات العيش حاشية فيضاء من تلام أبي العلاء والجامل اسم للجمع كالباقر انتهت الحاشية والدثر الكثير وجمعه دثور وفي الحديث ذهب اهل الدثور بالاجور والصامت من المال ما كان من فضة او ذهب ويجوز ان يعني به كل ما لا ينطق الا ان اعرف ما يستعمل في الذهب والورق والاساس ما يملكه الرجل من فرش وبصار وقد زعم بعض الناس ان الابل يقال لها اثاث وانما ذلك من قولهم اثث الشيء اذا كفراء فكل ما زادت فيه حال الانسان جائز ان يسمى اثاثا البيت الحادي والثلاثون يا مالك ابن المالكين ارى الذي كنا نؤمل من ايابك راثة حاشية ويروى من عطائك وقال تركه على ان يرجع اليك فقطى فكتب اليه هذا انتهت الحاشية البيت الثاني والثلاثون لولا اعتمادك حاشية ضا وروى لولا هواك لكنت ولولا رجاؤك انتهت الحاشية لو اعتمادك كنت ذا منبوحة عن برقعيد وأرض باعي حاشية في نصف برقعيد وباعي ناث بالجزيرة انتهت الحاشية البيت الثالث والثلاثون والكامخية حاشية ظاو إراء والصالحية كاف والمالكية وفوقها رواية الاصل انتات الحاشية لم تكن لي منزلا فمقابر اللذات من قبراثة حاشية قال ابن المستوفى وجدتها بفتح القاف وضمها والفتح في اكثر النسخ المصححة انتهت الحاشية والكامخية لم تكن لي منزلا فمقابر اللذات من قبراثا البيت الرابع والثلاثون لم آتها من أي وجه حاشية كاف قطر وفوقها رواية الأصل انتهت الحاشية لم آتها من أي وجه جئتها إلا حسبت بيوتها أجداثا البيت الخامس والثلاثون بلد الفلاحة لو اتاها جرول اعن الحطيئة لاغتدى حراثا حاشيه قال ابن المستوفى في حاشية النسخة العجمية بخط الفقيه رحمه الله قل طعن بعض الناس عليه في تخصيصه الحطيئة بهذا المعنى دون الناس ونال منه الامدي لذلك ولم يقف على غرضه في ذلك وعندي انه انما خص الحطيئة لبيت قاله لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه يشكو اليه والحرفة القدمى وان عشيرتي زرع الحروث وانني لا ازرع ولا ارى هذا القول يقول عذر ابي تمام وفي حاشية لو كان الحطيئة مع لطافته في الشعر وحذقه لما كان إلا حرافا لقلة أهل الفضل بها وهذا نحو قول الفقير انتهت الحاشية البيت السابس والثلاثون تصدى بها الأفهام بعد صقالها وترد ذكران العقول أناثا البيت السابع والثلاثون أرض خلعت له وخلعي خاتمي فيها وطلقت السرور ثلاثة القصيدة الثلاثون وقال يندح ابا المغيث موسى ابن ابراهيم الرافقي حاشيه جاء على رأس هذه القصيدة في نسخة كاف لم يرويها ابو مالك وهي لم ترد في نسخة سين انتهت الحاشية البيت الاول صرف النوى ليس بالمكيث ينبث ما ليس بالنبيث من سادس البسيط والقافية متواتر عين مكيث في معنى ماكث يقال مكث فهو ماكث ومكث فهو مكيث وينبث أن يستخرجه يقال نبث بالشيئة فهو من بوث ونبير صاد كانه قال صرف النوى ليس بنطق يستخرج وجدا وقلق البيت الثاني هبت لاحبابنا رياح غير سواهم ولا ديوث يروى ريوث عين سواهم من الشيء السهل وهو السهل وريوث من الريف وهو الإبطاء ويجوز أن يكون ريوث من الطريث وهو الإبطاء والمعنى متقارب وديوث جمع ديث وهو الليل أي هبت لهم رياح هذه صفتها فهجروها والرواية جيدة ريوث بالراء البيت الثالث بذور ليل التمام حسنا عين حقوفي ظباء ميث عين او عين بذور ليل التمام حسنا عين حقوف ظباء ميث عين جم عيناء وهي العظيمة العين واصل ذلك في بقر الوحش ثم استعمل في بني آدم والحقوف جم حقف وهو الضعص فيه انحناء والميث جمع ميثاء وهي الأرض السهلة ويقال للمسيل الأعظم في الوادي ميثاء البيت الرابع بين الخلاخيل والأساوير والدماليج والضعوث يقال خلخل وخلخال فإذا ثبتت الألف في الواحد ثبتت الياء في الجمع فإذا حذف الالف من الواحد حذفت الياء من الجمع والاساوير يحتمل ان يكون جمع اسوره ويجوز ان يكون جمع اسوار لانهم قد حكوا سوار واسوار وكذلك دملج ودملوج من قال دملج قال دمالج ومن قال دملوج قال, قال, دملوج قال دماليج والرعوث مثل الرعاة وهي القرطة البيت الخامس من كل رعبوبة تردى بثوب فينانها الأثيث تردى أن يكون لها كالرداء والفينان الشعر الطويل وكأنه أخذ من الفنن وهو الغصن المتشعب أي له غدائر كثيرة والأثيث الكثير النبت البيت السابس كالرشأ العوهج اتباه روع إلى مغزر رغوث عين الرشأ ولد الضبيا ويقول ضبيا عوهج إذا كانت طويلة العنق وقل ما يستعملونه في صفة المذكر صاد والطباه دعاه وروع فزع والمغذل التي معها غزال عين رغوث اي مرضعة وهي فعول في معنى مفعولة يقال رغفها الولد يرغثها اذا الح عليها في الرضاء البيت السابع رعت جنابي عويرضات من خزمات ومن شثوثي عين خزمات جمع خزمة وهي شجرة يفتل من لحائها الحبال وأوي رضاة موضع وشثوث جمع شث حاشية تكملت كلام أبي العلاه كما في ضاء والشثوث جمع شث وهو النبت الذي طرعاه الضباء انتهت الحاشية الباب الثامن ولاحب مشكل نواحي منخرق السهل والوعوث منخرق أي واسع السهل والحزن ويقال طريق لاحب إذا لحبته الإبل بأخفافها أي داسته البيت التاسع لم تزجر العيس في قراه مضعصر نوح وعصر شيث البيت العاشر كأن صوت النعام فيه إذا دعا صوت مستغيثي البيت الحادي عشر قلسته بالقلاس تهوي بالوخد من سيرها الحفيف عينه قلسته من قلص الظل اذا قصر ومن قولهم قلست الازارة اذا شمرته كأنه يقول طويته وتهوي تنصب من اعلى الى اسفل ومن روى صريته بالقلاس تطرة فالمعنى ان بعضها في اثر بعض وقيل ان اصل تطرة ان تجي افرادا البيت الثاني عشر من كل صلب القرى معوج وكل عيرانة دلوث عيد معوج من المعج وهو ضرب من السير سهل والعيرانة الناقة التي تشبه العير الوحشية في صلابتها ودلوث مثل دلاثة وهي الجريئة على السير وقل ما يقولون في صفة الناقة دلوث وإنما يقولون دلاثة البيت الثالث عشر ذي ميعة مشيه دفقا وذات لوث بها ملوث عين الميعة اول النشاط ويقال فعل ذلك في ميعة شبابه اي في اوله ونشاطه والدفق من قوله هو يمشي الدفق اذا مشى مشيا واسع الخطوة كأنه يتدفق في السير ويقال ناقة ذات لوث إذا وصفت بالقوة قال الراجز وقد أقود بالكرام الأزوال مشمرا بذات لوث شملال وملوث من قولهم لفت العمامة على رأسي إذا أضرتها مرارا أي القوة قد ليفت بهذه الناقة وقال حميد بن ثور في الدفقة تمشي العجيل من مخافة من تمشي الدفقة والحتيف ويدبره البيت الرابع عشر يطلبن من عقد وعد موسى حاشية دا العهد هي بين الصطور في كاف انتهت الحاشية يطلبن من عقد وعد موسى غير سحيل ولا نقيقي السحيل وبد المبرم والنكيث المنكوث البيت الخامس عشر بنان موسى إذا استهلت للناس نابت عن الغيوث البيت السابس عشر حيث الندى والسدى جميعا وملجأ الخائف الكريث الكريف الذي كرثه الهم أي أثقله البيت السابع عشر حيث لبون النوال تهمي غير شطور ولا ثلوث عينه اللبون ذات اللبن وأصله في النوق والشاء والشطور التي يبس خلفان من أخلافها أو التي يبس خلفان من أخلافها وهو من الشطر أي النصف حاشية زيادة في ضاء كلام ابي العلاء بعد قوله النصف لان لها اربعة اخلاف انتهت الحاشية والثلوث الذي يبس ثلاثة اخلاف من ضرعها وقيل الثلوث الذي يبس لها خلف واحد وبقيت ثلاثة البيت الثامن عشر والمجد من تالد قديم ثم ومن طارف حديث البيت التاسع عشر إن تستبثه تجد عراما من مستباث لمستبيث عين تستبثه تستخرج ما عنده استباث استخرج واستنبط والعرام ما يظهر من شدة الرجل في الحرب والخصومة ويقول للسنين الشداد حوار فاذا ادخلوا الهاء فتحوا العين فقالوا عرامة هذا المعروف من كلامهم وقد حكي عرامة بضم العين والها ويقع في النسخ غرامة ويكون معناها اللزوم من قوله تعالى ان عذابها كان غرامة والرواية الأولى تفسير أب العلا ويروى تستثره البيت العشرون وحية أفعوان لصب يعيث في مهجة العيوث حاش يهيالي هذا البيت بيتان أوردهما ابن المستوفى في ضاء لم يرد في سائر النسخ وهما في صفة الناقة قال وفي نسخة بعده تبرز حزان كل أرض على ترباها على الدميث تعرق آباطها انتجابا بالوخد في رملها الوعيث انتهت الحاشة عين جرت عادة الشعراء بأن يشبه الرجل الشديد بالحية واللصب الشق في الجبل البيق ويعيث يفسد البيت الحادي والعشرون تغض المنايا مسخرات وقفا على سمه النفيث النفيث اي المنفوث ثقال نفث الرجل ريقه والحية سمه والجر حدمه البيت الثاني والعشرون وصارم الشفرتين عضبا غير ددان ولا أنيث الددان الكهام حاشية الأنيث الذي حديده ليس بذكر وقيل هو نحو من الكهام انتهت الحاشية البيت الثالث والعشرون ليس ولكنه حمام صب انتقاما على الليوث البيت الرابع والعشرون انكد بأري النوال ما لم يحلو من العشب واللويف وما لم يخلو ويروى يخلى اي يأخذ من الخلايا وهي بيوت النحل ابو عبد الله العسل لا يكون جيدا ما لم يحلو من ازاهير العشبه هكذا عند عين الاريض العسل ويقال لماء السحاب اريون ويجوز ان يكون اراد بالاري في هذا الموضع المن الذي يسقط من السماء لانه يؤخذ من اوراق الشجر ومن فوق النبت فيكون فيه اشياء تفتقر إلى تهذيب وإزالة واللويث من لث الشيء بالشيء إذا أضرته حوالي ومنه قولهم لوثه بالطين إذا أصابه منه شيء ومن روى الجثوث فإن المعنى يخلص لعسل النحل لأن الجث ما يكون في موضع النحل من الشمع الذي لا عسل فيه وما يموت من النحل ويجتمع من أوساخها وعلى هذا تكون الرواية ما لم يخل من العشبي حاشية وهيروية الصلي تأتي الحاشية وقد روية أنكد بأري النوال ما لم يخل من المن واللويث البيت الخامس والعشرون الجود بالجود او طراه ليس بنزر ولا لبيث اي لا يكون جودا الا اذا لم يمطل فيه فاذا اعطي اعطي تثيرا ولبيث اي مطئ عنك البيت السادس والعشرون طال المدى فعقرات عتب حاشية كاف بين السطور قول انتهت الحاشية من صادق الود مستريفي حاشية كاف من عجل المتح وهي في ائباء انتهت الحاشية طال المدى فاعتراك عتب من صادق الود مستريفي البيت السابع والعشرون خذها فما نالها بنقص موت جرير ولا البعيث أي ما بها ألم أل يحضرها جرير ولا البعيث أي ما دمت باقيا فكأن غيري من الشعراء لم يمت وذكر البعيث للقافية البيت الثامن والعشرون وكن كريما تجد كريما في مبحه يا أبا المغيثي حاشيه جاء فيضاء قال الآمدي حكى أبو عبد الله محمد بن داود أن أبا تمام أنشد أبا المغيث موسى بن إبراهيم هذه القصيدة وعنده يوسف بن المغيرة القشيري وكان شاعرا عالما أديبا فقال لأب المغيث قد هجات أبو تمام بقوله لك وكن كريما وهذا لا يقال لكريم وإنما يقال للعيم فهجأ أبو تمام يوسف ابن المغيرة فقال أيوسف جئت بالعجب العجاب الأبياد هو أبي تمام وغرض أبي تمام معروف وإنما أراد وكن كريما في أمري ولو قال وعجل بجود تجد عجولة بشكره يا ابا المغيث كان احسن واجمل انتهت الحاشية القصيدة الحادية والثلاثون قافية الجيم وقال على قافية الجيم يمدح ابا سعيد محمد بن يوسف ويذكر وقعته بالخرمية البيت الاول فلا شنبا يهوى ولا فلجا ولا حرارا يراعيه ولا دعجا الاول من البسيط والقافية متراكب علم الدعج سواد العين وليلة دعجاو مظلمة والفلج اراد به تفلج الاسنان وقل ما يقولون فغر افلج وإنما يقولون مفلج ولحرار من قولهم حورة العين إذا صارت حوراء البيت الثاني كفي فقد فرجت عنه عزيمته ذاك الولوع وذاك الشوق فانفرج وصف ما وصف من حسن من شبب به في أول البيت ثم اقبل على عازلته فقال كفي عن ملامك وتوبيخك فقد الهاه عمن تلومينه عزيمته على السلو عنه وكشفت مابه من الغرام والعشق فانفرج اي انكشف وذهب حاشيه بعد ان اورد ابن المستوفى هذا الشرح منسوبا بالخطيب التبرزي قال عقبه وهذا قول الخار زنجي بلفظه إلا ألفاظا زادها لا حاجة إليها انتهت الحاشية البيت الثالث كانت حوابث في موقان ما طرتت للخرمية لا رأسا ولا ثبجا طرت ما تقدم وأخذ في وصف ما حدث في موقانه وثبج الظهر وثبج كل شيء معظمه وإنما يريد أنه مستقصل عين الخرمية الذين لا يراعون بينا ولا يحضرون على أنفسهم شيئا مما حضره الشرع ويقال عيش خره أي واسع ويجوز أن تكون الكلمة غير عربية في الأصل البيت الرابع تهدمت كل قرم حاشية سين ودال كل قرم انتهت الحاشية تهدمت كل قرم كان مهتضما وفتحت كل باب كان مرتتجا مرتتجا منغلقا ارتجت الباب فارتتجاه البيت الخامس ابلغ محمدا الملقي كلاكله بارض خش امام القوم حاشية سيل وضاء امام الموت وهي بين السطور في كاف انتهت الحاشية قد بجاه ابلغ محمدا الملقي كلاكله بارض خش. امام القوم قد لبجا عينه جمع الكلكل والتوحيد لو انكن احسن ولكن مثل ذلك يحتمل لان كل جزء من الكلكل يجوز ان يسمى كالكلة ولا يمتنع ان يريد بالكلاكل هاهنا كلاكل اصحابه لانه اذا القى كالكله فلابد أن يتشبه به قوم منهم ولا يبعد أن يعني بالكلات لصدره وغيره من الثقل لأنه سائغ أن يقال ألقت عليهم الحرب كالكلة وألقى عليهم الشر كالكلة وقوله قد لبج من قولهم لبج بالرجل إذا ألقى نفسه إلى الأرض من تعب أو مرض واصحاب الاخبار يزعمون ان محمد بن يوسف في هذه الحرب اوقد العدو في طريقه نارا وكان طريقا ضيقا يريدون ان يصدوه بذلك وانه رمى بنفسه على النار ولبس ثيابا مفاطين على الحديد البيت السادس. ما سر قومك ان تقى لهم ابدا لان غير كتان استنزل الكذج حاشيه ها وسيل استفتح بدل استنزل انتهت الحاشيه اي يعني الكذج موضع بعيد اي استنزل اهل الكذج وهذا على حذف المضاف وهو شائع في كلامهم كثير خ اي ابلغ محمدا ان قومك على حبهم لك واعزك فيهم لا يصرهم ان تخلد فيهم وان غيرك كان يتولى هذا الفتح البيت السابع لما قرى الناس ذاك الفتح قلت لهم وقائع حدثوا عنها ولا حرج علم اراد قرأ الناس من قراءة الكتاب فخفف الهمزة ولا يحسن ان يحمل على غير هذه اللفظة من قرى الضيش ولا من قرى الشيء اذا تتبعه وقولهم وقايع اي هذه وقايع حدثوا حدثوا عنها اي فكل ما قلتم فيه حق لا حرج عليكم احدثوا عنها اي فكل ما قلتم فيه حق لا حرج عليكم البيت الثامن اضاء سيفك لما جتثت اصلهم ما كان من جانبي تلك البلاد دجا اي لما قتلتهم وازلت كفرهم واثره انارة البلاد البيت التاسع من بعد ما غودرت أسد العرين به حاشية سين وواو بها أنتات الحاشية يتبعن قصرا رعاع الفتنة الهمجة العرين الشجر الملتف ويستعار ذلك فيقال عرين الكعبة أي فناؤها كأن الحرم لما كان يهاب ويتقى الظلم فيه جعل كعرين الاسد وجاء في الحديث يدفن في عرين الكعبة رجل عليه ربع عذاب هذه الامة والرعاع من الناس الذين لا خير فيهم شبه بالرعاع وهو صغار البعوض والذباب وكذلك الهمج اي طرك وقواب الكفار وقبلاءهم أسرى أو باشي المسلمين يتبعونهم البيت العاشر لا تعدمن بنوا نبهان قاطبة مشاهدا لك أمست في العلا سرجا البيت الحادي عشر إن كان يأرج ذكر من براعته فإن ذكرك في الآفاق قد أرجى البيت الثاني عشر ويوم أرشق والآمال مرشقة إليك لا تتبغى عنك منعرجا أرشق موضع ومرشقة من قولهم أرشقت المرأة والضبية إذا أدامت النظر ومدت عنقها حاشيه قال ابن المستوفى مرشقة هنا من قولهم ارشق اذا احد النظر ولم يوجد في الرمي ارشق بالالف انتات الحاشية ومنعرج منعطف البيت الثالث عشر ارضعتهم خلف مكروه فطمت به من كان بالحرب منهم قبله حاشية وقلبه انتات الحاشية لهجة أرضعتهم خلف مكروه فطمت به من كان بالحرب منهم قبله لهجة استعار الخلف للمكروه وشفع ذلك باستعارة الفطان وأخذ لهجة من لهج الفصيل إذا أغرى بالرضاع وأصل اللهج الولوع بالشيء يقال فصيل لهج ولاهج اي فطمت بهذا الخلف عن الحرب من كان منهم لهجا بها البيت الرابع عشر لله ايامك اللاتي اغرت بها ضفر الهدى وقديما كان قد مرج استعار الاغارة من اغرت الحبلة اذا احكمت فتلة والضفر فتل ليس يبلغ في القوة المغارة ويسمى الحبل المغفور ضفرا سموه بالمصدر ومرجة الدين اذا اضطرب البيت الخامس عشر كانت على الدين كالساعات من قصر وعدها بابك من طولها حججا اي كانت هذه الايام على الدين قصيرة كالساعد لما نال المسلمون من الظفر بالكفار وكانت على بابك كالسنين لما نظم من القتل البيت السادس عشر اصبحت تدلف بالارض الفضاء له نصبا وأصبح في شعبيه قد لحجا علم تدلف من الدليف وهو المشي الرواي ونصبا من قولهم نصب للشيء إذا قصب قصبه حاشيه قال ابن المستوفى ونصبا يجوز أن يكون من قولهم نصبت لفلان نصبا إذا عاديته انتهت الحاشية ولحج في المكان البيق اذا نشب فيه البيت السابع عشر عادت كتائبه لما قصدت لها حاشية د دل لما دلفت له وهي بين السطور في كاف انتهت الحاشية عادت كتائبه لما قصدت لها ضحابحا ولقد كانت قرى لججا البيت الثامن عشر لما أبوا حجج القرآن واضحة كانت سيوفك فيها ماتهم حججا أي لما امتنعوا من الإسلام وقبول القرآن البيت التاسع عشر أقبلته فخمة حاشية سين ومين ودال وكيف وأقبلت فخمة امتاث الحاشية أقبلته فخمة جأواء لست طرى في نظم فرسانها أمتا ولا عوجا وفخمة كتيبة كبيرة وأصد الفخامة في بني آدم عظم الجسم وكثرة اللحمة وجأواء كتيبة يعلوها صدأ الحديد يقال جأواء بينة الجوة وهي غبرة إلى السواد والأمت أن يكون في الأرض ارتفاع وهبوط ويقال ليس في الخمر أمت أي ليس في اختلاف أنها محرمة ويقال في الأرض عوج وكذلك في الدين وما لا يرى من الأشياء وفي العصى عوج بفتح العين وكذلك في كل المنتصبات وقوله أقبلته أو استقبلته بها ويقال أقبلته هذا أي استقبلته به انتهى الوجه الأول